يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر كومة بلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنهُ نَ قَ فَصل وَما هو بالِالهزل إنهُ يكيدون كَدا وأانكيد كَدا فمهبل كثينَ أَمه اللم وَدا